شاهدنا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعلوا الولدان شيبا السماء من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 فقرأوا ما تيسر من وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدم لأفسكم من خير تجدوه عند الله وخيره وأعظم أجره والسّرّ في الله والسّرّ في الله إن الله رفيع